بوك تو تريسيت اي اوسم ثمانية في <التكسي مولة> <إزفقيت> تاكسي تو في التاكسي في التاكسي مولا، ايز تاكسي؟ من فضلك اطلب لي تاكسي سياره اجره من فضلك اطلب لي تاكسي قوكو ستروا كم تكلف إلى محطة القطار كم تكلف الى محطه القطار قوكو ستروا دو المطار إلى المطار مولا نبرافو من فضلك على طول من فضلك على طول مولا توق ندياسنو من فضلك هنا إلى اليمين من فضلك هنا إلى اليمين مولا تم نأغوا ناليافو من فضلك هناك عند الزاويه إلى اليسار من فضلك هناك عند الزاويه الى اليسار برزم انا مستعجل انا مستعجل ايمن فريم وقت معي وقت كاريتيه بوابنو موليا من فضلك هدي من فضلك هدئ السرعه سبريت من فضلك توقف هنا من فضلك توقف هنا من فضلك انتظر لحظة من فضلك انتظر لحظه بد انا راجع فورا انا راجع فورا مولا دايت مي من فضلك اعطني فاتوره من فضلك اعطني فاتوره نيامم دريبني لا يوجد معي فكا ما معي فكه. تكاية добре. الرستوتو إي زافاس. تمام، الباقي لك. تمام، الباقي لك. ذكرئتمه на този адрес. إلى هذا العنوان. اوصلني إلى هذا العنوان. Закайте мне до моя отел. اوصلني الى فندقي. اوصلني الى فندقي. Закайте мне на пляж. اوصلني الى الشاطئ. اوصلني الى الشاطئ.